أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يؤدي إليها هذا هو الدرس السابع والعشرون من سلسلة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وهو الدرس الثاني من كتاب الحج قال الشوكاني رحمه الله فصل ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجدن عليني فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا ومن قتله فعليه جزاء مثل, ما جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد الجين وشجره. طيب هذا الفصل هو في محظورات الإحرام الذي كان محرما في الحج فعليه أن يتجنب هذه المسائل التي سوف نذكرها ونشرحها بحول الله تعالى. فأولا ما ذكره الإمام الشوكاني من قوله رحمه الله ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة إلى آخر حتى قال وما مسه الورص والزعفران دليل هذا هو حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجدنا عليني فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين فهذا الحديث جمع تقريبا كل ما ذكره الإمام الشوكاني. وقد وقع الإجماع على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يجوز للمحرم أن يلبسه وهذا الإجماع نقاله ابن المنذر في كتابه الإجماع وذكره كذلك القاضي عياض رحمهما الله طيب أولا لا يلبس القميص القميص هو اسم لكل ما أحاط بالبدن من غير تفصيل يعني من تفصيل وتقطيع هو ما أحاط بالبدن عن تفصيل وتقطيع وهو أيضا ما يسمى في عرف الفقهاء بالمخيط يعني ما كان مخيطا ما كان مفصلا ومقطعا من الأثواب فهذا داخل في مسمى القميص ومثله السراويل التي ذكرها فهي أيضا من هذا النوع من نوع أنها مخيطة وهي كذلك ورد نهي عن لبسها أما العمامه فهي كل ما أحاط بالرأس وما غطه فيلحق بها أيضا المسائل الأخرى التي الألبسة الأخرى التي تغطي الرأس قال بعض أهل العلم منهم الخطاب وغيره ذكره للبرنس والعمامة في نفس الحديث يشير إلى أنه لا يجوز تغطية الرأس سواء بالمعتاد أو بالنادر فالمعتاد هو العمامة الغطاء العادي المعتاد للرأس هو العمامة والنادر هو البرنس لما؟ لأن البرنس هو اسم لكل ثوب يكون رأسه منه ملتزقا به يعني الثوب الذي يكون له رأس مثل القب يعني قب لسق في الثوب فهذا يسمى بورنوسان كل ثوب من هذا النوع يسمى بورنوسان فدل هذا الحديث كما ذكر الإمام الخطاب وغيره على عدم جواز تخطيط الرأس سواء بالمعتاد أو هو, هو العمامة أو بالنادر وهو تغطيته بالبورنوس طيب و تغطية الرأس هذه التي يمنع منها المحرم فيها ثلاثة مراتب أولا مرتبة ليس فيها خلاف بين أهل العلم يعني في عدم جوازها ومثل ذلك وهو يعني كل شيء يكون متصلا بالرأس مثل العمامة والقبعة والخوذة وغير ذلك هذه كلها ممنوع منها المحرم بدون خلاف ومرتبة ثانية هي مرتبة يكون فيها تغطية ولكنها جائزة بالاتفاق وبدون خلاف وهي مثل الخيمة والبيت والشجرة وغير ذلك هذه كلها هي تغطية ولا شك ولكن قد وقع يعني هناك إجماع على جوازها للمحرم وثبت هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمره وهو محرم وقال إمام مالك يحرم على المحرم أن يعلق ثوبا في الشجرة ثم يستضل به وقد خالفه في ذلك الأكثرون الجمهور على خلافه ومرتبة ثالثة هي مرتبة مختلف فيها وهي مثل المحمل والهودج وغير ذلك المحمل هذا معروف والهودج وما يوضع على الراحلة لكي هو خاص يعني بالنساء على وجه الخصوص طيب فالإمام الشافعي وأبو حنيف يقولون بجوازه، وذهب الإمام مالك إلى المنع وقال إن فعله المحرم فعليه الفدية، وذهب بعض أهل العلم الآخرون وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز للمحرم أن يفعل أن يعني يغطي أن يتغطى بمثل هذا المحمل أو الهودج أو غيره، ولكن إن فعله فلا فدية عليه. أما مسائل أخرى من تدخل في التغطية ولكن هذه مسائل يعني جائزة بالاتفاق فهي مثل يعني الانغماس في الماء هذا بالاتفاق ليس فيه ليس تغطية محرمتان ومثل تغطية الرأس باليد هكذا الشطر والرأس باليد هذا أيضا جائز بالاتفاق إلى غير ذلك طيب هنا مسألة تغطية الرأس يدخل كذلك مسألة تغطية الوجه هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا طيب الذين قالوا بالإباحة بإباحة هذا بجواز تغطية الوجه استدلوا أولا بالإباحة الأصلية وقالوا لا دليل على المنع وهذا هو قول ستة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهذا هو قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد وذهب المانعون إلى الاستدلال بحديث المحرم الذي وقصته ناقته فمات فذكرنا هذا الحديث في كتاب الجنائز وذكرنا الأحكام التي أخذنا منها ففي هذا الحديث فيه رواية تقول ولا تخمر وجهه ولا تخمر وجهه إلى لا تغط وجهه وتكلم البعض في هذه الكلمة في هذه الزيادة هل هي كلمة محفوظة في الحديث أم لا والظاهر أنها محفوظة لأنها عند مسلم في صحيحه ومن تكلم فيها لم يأتي بطائل فعليه قول الذين يقولون بالمنع أولى وأرجح لهذا الحديث ولهذه الكلمة خاصة في هذا الحديث ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران طيب الورس هو نبت أصفر يصبغ به والزعفران هذا أيضا معروف واختلف في العلة التي من أجلها منع من الثوب الذي مسه ورس أو زعفران فقيل هل هي الزينة أم هي الرائحة فالجمهور قالوا بأنها الرائحة بمعنى أنه لو الثوب يعني إذا أصابه الماء لم تبقى له رائحة, رائحة ورس ولا زعفران فإنه يجوز الأحرام فيه أما الطيب فسوف نتكلم عنه فيما بعد لبس الخفين أخرج ذكرنا حديث ابن عمر وفيه ولا الخفين إلا أن يجد يجدن عليني فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين وقد أخرج الشيخاني عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراوين ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليس فيه فليقطعهما أسفل من الكعبين كما هو في حديث ابن عمر وهناك من زاد هذه الزيادة في حديث ابن عباس هذا وهي عند النساء ولكنها زيادة ضعيفة. طيب. فإذا ذهب بعض أهل العلم إلى, إلى أن هذا الحديث حديث ابن عباس ناسخ للحديث الأول أي حديث ابن عمر وذلك لأن حديث ابن عمر في المدينة أما حديث ابن عباس هذا فهو في عرفات كما هو ظاهر من متن الحديث. فإذا قيل بالنسخ وعليه فمن لم يجد نعليني فليلبس خفاً. لا أقل ولا أكثر وليس مضطرا إلى أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هناك مسائل تجوز للمحرم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي في بعضها محل نزاع وفي بعضها متفق عليه يجوز للمحرم أن يعقد على جسمه ما يحتاج إلى عقده مثل الإزار يعقده محتاج ومثل هميان النفقة يعني ذلك الذي تضع فيه نفقتك يعني تحتاج إلى عقده تعقيده الرداء إن احتجت إلى عقده تعقيده كذلك قال الشيخ الإسلام يجوز أن يطرح العباءة على كتفيه ولكن دون أن يدخل لديه في قميها يعني مجرد طرح وهكذا انتقاب المرأة ولبس القفازين هذا لدليل آخر لحديث آخر وحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند الشيخين أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين طيب لا تنتقب أي لا تلبس النقاب نقاب مثله مثل برقاء هو ما يعني فصل لكي يستر الوجه فصل لستر الوجه فإذا هذا هو الذي ورد عليه النهي قال أهل العلم يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بشيء آخر، بأن تسدل عليه ثوبا من فوق. هذا غير وارد. لم يرد فيه نهي، كما في يعني لم يرد فيه نهي. إنما النهي ورد عن الانتقاد، أي أن تلبس النقابه وهو ذلك الثوب الذي يفصل ليستر الوجه خاصة. يعني على قدر هذا العضو على قدر الوجه. قال أهل العلم فهذا مثله مثل ما ورد من أن القميص. لا يجوز أن يلبسه الرجل ولكن اتفاقا يجب على الرجل مثلا أن يسترع وراته فكون النهي ورد عن القميص لا يدل على أنه قد ورد النهي عن مطلق الاستطار فكذلك بالنسبة للمرأة النهي عن الانتقاب معناه أن لا تلبس ذلك البرقع الخاص الذي يوضع على الوجه ولكن يجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا أو غير ذلك ولا يتطيب ابتداءً ولا يتطيب ابتداءً قيدها الشافعي رحمه الله تعالى بقوله ابتداءً وذلك معناه أنه يجوز له أن, أن يستديم أو يستمر على طيب قد تطيب به قبل الإحرام أما أن المنهي عنه فهو أن يتطيب حال إحرامه لذلك قال يتطيب ابتداءً وهذا هو القول الراجح وهو قول الجمهور ودليله قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهذا حديث متفق عليه تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم والدليل الأقوى هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه ويرى ثم يرى وبص الطيب في مفارقه بعد إحرامه وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره يتطيب قبل إحرامه ثم يرى وبص الطيب في مفارق يعني مفارق شعره وغذاك بعد إحرامه معناه أنه استمر على طيبه ولم يغتسل من هذا الطيب أما المخالفون فلم يأتوا بدليل يعتمد عليه بل قالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول ضعيف لوجهين أولا لأن دعوى الاختصاص لا بد لها من دليل، لا يقال بالاختصاص بغير دليل والدليل منعدم من هنا. وثانيا لأنه قد ثبت ما ينافي ما ينافيه وهو حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا وهذا حديث أخرجه الإمام أبو داود بسند قوي وفيه يعني له روايات تدل على أنهم بعد إحرامهم كانوا مع العرق يسيل الطيب على وجوههن فلا ينهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كله يدل على المقصود وهذا مثله مثل مثلا أنه يستحب كما ذكر بعض العلم يستحب للذي يريد أن يحرم أن يأخذ من أظفاره ويأخذ من شعره قبل الإحرام وذلك هذا من باب المظافة فقط لأنه يعرف أنه حال إحرامه سوف يكون ممنوعا من هذه الأشياء فإذا هذا لا يمنع أنه يستديم على هذا الأخذ من شعره وعلى هذا الأخذ من أظفاره وهذا مثله مثل الطيب وهو يتطيب ويستمر على هذا الطيب حال إحرامه طيب جاء عند مسلم في الصحيحية أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله كيف يصنع في عمرته وكان هذا الرجل قد أحرم وهو متضمخ بالطيب يعني وضع طيبا كثيرا في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وذكر الحديث وفي بعض رواية الحديث وهذا مهم أنه كان متضمخا بالخلوق وهو نوع خاص من الطيب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزع جبته ويغسل عنها أفر الطيب إلى غير ذلك الجواب عن هذا الحديث من وجهين أولهما أن يقال أن هذه, أن هذه يعني النظر في تقدم الحادثة أو تأخرها فيقال ان هذه الحادثة وقعت في عمرة الجعرانة لأنه سيأتي عندما نتكلم عن العمرة المفردة أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أربعا منها عمرة بالجعرانة وهذه كانت في السنة الثامنة للهجرة ثم أما حديث الأحاديث الأخرى التي ذكرنا في الطيب فهذه إنما وقعت في حجة الوداع في السنة العاشرة لذلك فنأخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جواز الاستمرار على الطيب أو الوجه الثاني في الجمع هو أن يقال أن هذا خاص بالخلوق وهذا قول ابن حزم رحمه الله وتعالى واختيار ابن القيم كذلك هو أن يقال أن الخلوق هو الذي ينهى عنه وأنه منهي عنه بالنسبة للرجال في حال الحل وفي حال الإحرام لذلك فبالنسبة للخلوق لا يستمر عليه أما غيره من الطيب فلا يشمله هذا النهي طيب ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر وذلك لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين أنه قال كان بي أذن من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاتا؟ قلت لا. فنزلت الآية ففدية من صيام أو صلقة أو نسك. قال هو صوم ثلاثة أي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين. طيب. إذن لا يأخذ من شعر وبشري إلا لعذر فإن أخذ يعني لعذر معين ففدية من صيام أو صلقة أو نسك. ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل للآية الكريمة المعروفة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الأمور على كل حال هي, كل هي محرمة سواء في الحج أو في غيره ولكن التحريم يكون أغلاثة في الحج بنسبة الأوقات الأخرى وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب الرفث كما ذكر المنذر وغيره يطلق ويراد به الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرافض إلى نسائكم. ويطلق ويراد به الفحشاء ويطلق ويراد به الكلام بين الرجل والمرأة أو خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع. فهذه مسائل الثلاثة وبكل واحدة من هذه التفسيرات لكلمة الرفث قال جماعة من أهل العلم فنقول هذه المسائل الثلاثة يرحمك الله هذه المسائل الثلاثة يشملها تشملها كلمة الرفث وعليه تكون محرمة كلها طيب الفسوق قيل هو الذبح للأنصاب قول الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به الفسوق الجدال هو ما كان معروفا عند العرب من أنهم كانت قريش تقف بالمشعر الحرام عند قزح يعني قزح والقرن يكون عليه الإمام بمزدلفة يعني قريش كانت تقف بمزدلفة والعرب كلها كانوا كانت تقف بعرفة فكانوا يتجادلون فيما بينهم فيقول قريش تقول قريش نحن أصوب ويقول العرب الآخرون بل نحن أصوب فقال الله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم طيب قلنا الرفث هو الجماع هل يبطل الحج بالجماع؟ هذه مسألة ليس في الباب حديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعتمد عليه أو يحتج به ولكن ما عندنا هو فتاوى للصحابة فقد أفتى علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبو هريرة ثلاثتهم جاءهم رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان, يعني الرجل وأهله ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل وهدي فأفتوا بأن الحج ينتقض أو يبطل بالجماع وأن يجب فوق إعادة الحج يجب كذلك هدي ولا يعلم عن الصحابة فتاوى أخرى مخالفة وهذا هو قول الجمهور الجمهور على أن الحج يبطل بالجماع وفيه تفصيلات ولا ينكح ولا ينكح ينكح ولا يخطب ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لحديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهذا دليل يدل على تحريم العقد عقد الرجل لنفسه أو عقده لغيره وتحريم الخطبة فقط طيب هناك من قال لا هذا غير حرام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيحين ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم والجواب أن هذا الحديث وإن كان في الصحيحين فهو وهم وخطا من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وخالفه في ذلك أبو رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها, أي ميمونة تزوجها وهو حلال أي غير محرم وهو الأرجح قول أبو رافع هذا هو الأرجح لأنه هو الذي كان السفير بينهما أبو رافع كان السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونه ثم لأنها أيضا الرواية أكثر الصحابة حتى قال القاضي عياض لم يروى أنه تزوجها محرماً لم يروي أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده يعني من الصحابة كلهم الذين روواوا الحادثة ابن عباس تفرد بأنه قال إنه قد تزوجها محرماً بل ذكر الإمام البخاري عن سعيد بن مسيب رضي رحمه الله تعالى أنه قال ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما حل إذن واضح أن هذا لا دليل فيه إضافة إلى هذا حتى إن قلنا لسبب من الأسباب أنه قد ترجح لدينا قول ابن عباس وأنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو محرم فهذا عند ذلك تستعمل فيه قائدة الأصولية التي تقول إذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لما أمر به أمته أو نهاها عنه فعند ذلك يحمل هذا الفعل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم هذا تقرر في الأصول أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا معينا يخالف فيه ما أمر به الأمة وما ثبت فيه من, من أمر للأمة فعند ذلك يحمل على الاختصاص وهذه قرينة قوية ودليل قوي يفيد الاختصاص طيب بعد أهل العلم قالوا نعم بالنسبة للنكاح نعم ولكن بالنسبة للخطبة هناك فقط كراهه تنزيه ليس هناك تحريم قالوا وقد وقع الإجماع على هذا طيب إن وقع الإجماع فعلا ففي هذه الحالة يكون هذا صارفا عن الظاهر من الحديث ولكن دعوى الإجماع منتقض بمن خالف في ذلك ذلك قال شيخ الإسلام من رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيا واحدا نهى عن أن ينكح أو ينكح أو يخطب نهيا واحدا ولم يفصل بينها بين هذه الأشياء فعليه النهي يفيد التحريم وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر طيب قال رحمه الله تعالى ولا يقتل صيدا ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل وذلك للآية الكريمة أحل لكم صيد البحر وطعامه متع لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إذا هذا يدل على أن صيد البر حرام على المحرم وقد حمله بعض أهل العلم مثل الإمام الشافعي وغيره على أن الحرمة مقتصرة على الصيد المأكول من الوحش أو الطير المأكول فقط وقالوا بحرمة قتله دون غيره من أنواع الصيد التي لا تكون مأكولة ولكن الجمهور على خلاف هذا وعلى أن مطلق الصيد حرم لأن الآية مطلقة وغير مقيدة بأنه مأكول أو غير مأكول فمطلق الصيد يسمى حراما إلا مستثناه الحديث الذي سوف نذكره فيما بعد عن الفوات الخمس قال الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذا عدل منكم هاديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية طيب قال ابن كثير رحمه الله تعالى الذي عليه الجمهور أن العامد والناسي في وجوب الجزاء سيان أو سواء بمعنى سواء قتله متعمدا أو قتله ناسيا أو ساهيا فإنه يجب عليه الجزاء نفس الجزاء الذي يجب على العامد وذلك لأن الكتاب قد كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن بين الحكم بالنسبة للعامد فقال ومن قتله منكم متعمدا والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضية الصحابة وأحكامهم من بعده بينت ذلك بالنسبة للناس كذلك. في هذا المعنى الإمام الزهري رحمه الله تعالى دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. طيب الفرق بين العامد والناسي كلاهما يعني يؤدي الجزاء ولكن الفرق في الاثم. العامد عليه الاثم والناس لا إثمانا الجزاء يكون بالمماثلة يعني أن الذي قتل صيدا معينا عليه أن يهدي شيئا من الألعام من الإبل أو البقر أو الغنم مماثلا لما قتل من الصيد قال أبو حنيفة المماثلة تكون في القيمة وقال الشافعي وغيره المماثلة تكون في الصورة والشكل وعن استلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أمثلة عن أقضيتهم فمثلا قضوا في النعامة ببدنه، يعني الذي قتل نعامة في الصيد فإنه يهدي بدنة وقضوا مثلا في بقر الوحش أو حمار الوحش أو الأيل أو غيرها من أنواع الصيد قضوا فيها ببقرة وقضوا في الحجل والحمامة وغير ذلك من أنواع الطيور قضوا فيها بشات فهذه أنواع من أنواع الأقضية التي قضى فيها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولكن هذه الأقضية كلها هي للاستئناس فقط بمعنى أنه ليس هناك قاعدة من قتل مثلا حمامة فعليه أن يهدي شاتا لا ليس هناك قائدة لأن الآية في ذلك واضحة وهي أنه ينبغي أن يكون هناك ذوى عدل يشهداني على المسألة ما ما يقومان الصيد ويذكران ما يماثله من الهدي طيب. ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله لما لأن هناك في هذا الباب حديثان ظاهرهم التعارض أولهما حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء مكان جبل. وشك الراوي بالأبواء أو بودان. طيب وكلاهما موضع. فرده عليه أهدا إليه عليه. فلما رأى في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. إلا أن حرم. ولكن هناك حديث آخر. وهو حديث أبي قتادة المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من صيده الذي صاده يعني من الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما حال هذه الحادثة بمعنى أبو قتادة كان مع جمع من الناس وكان وحده حلالا وكان الآخرون محرمين فهو صاد حمارا وحشيا أو ما أدري يعني نوعا من الصيد ثم بعد ذلك لما طلب منهم أن يأكلوا لم يأكلوا حتى استفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وجه الجمع بين الحديثين هو أن في حديث أبي قتادة أبو قتادة لم يصده لأجله وأما في الأول حديث الصعب بن جثامة فإنه صاد هذا الصيد لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو وجه الجمع بين الحديثين ويدل على هذا الجمع حديث جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم طيب هذا حديث اولا مسألة يصاد لكم هذه كما ذكر أهل اللغة هي آه هكذا جاء في نسخ من أخرج هذا الحديث وهي مخالفة لقوانين العربية المشهورة لأن هنا ما لم تصيدوه هذا مجزوم وأو يصد لكم لو أردنا قوانين العربية لقلنا أو يصد لكم فيكون مجزوما لأنه معطوف على مجزوم ولكن جاء هكذا في الحديث يصاد لكم فجوزه بعض أهل العلم اعتمادا على لغة شاذة من لغات العرب ذكروا لذلك أمثبثا وشواهد طيب إذن الرواية هكذا أو يصاد لكم وفي قوانين العربية أو يصاد هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنساء وغيره ويعني فيه علة معينة فيه أولا عمر مولى المطالب ابن حنطب وهذا مختلف فيه وإن كان من الرجال الصالحين الحين فهناك من جرحه وفيه ثانيا أن المطالب ابن حنطب لم يثبت له سماع من جابر بن عبد الله ففيه علتان ولكن رغم ذلك فهو يمكن أن يستعمل فيما ذكرناه ألا وهو أن يكون شاهدا لوجه الجمع الذي قلناه بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض من هنا إصطنبط الإمام الشوكاني وغيره من أهل العلم قبله أنه لا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله قوله ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر يعضد أي يقطع لا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر وذلك الحديث ابن عباس في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام لا يعبد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه الخلاه هو تلك النباتات الرطب من النباتات لا تختلب بمعنى لا تقطع ولا ينفر صيده كما هو معروف ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف قال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه أي لأهل مكة منه فإنه للقيون والبيوت القيون هو جمعقين هو الحداد يعني الإذخر لا بد لهم من هنا ومن الشجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر طيب قال ويجوز له قتل الفواسق الخمس وذلك الحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق الحلي والحرم، الغراب والحدأت والعقرب والفأرة والكلب العقور. طيب، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما زيادة الحية، فتكون ستة، فتكون ستة. الغراب والحدأت والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. الكلب العقور طيب، الكلب العقور هو ما عقر الناس وأخافهم. وعد عليهم لذلك ألحق به كثير من الأهل من أهل العلم الأسد والنمر والفهد وغير ذلك وقالوا في لغة العرب الكلب لا يطلق فقط على هذا الكلب المعروف الحيوان المعروف ولكن يطلق أيضا ويراد به الذئب أو الأسد أو النمر أو غيرها وذكروا لذلك أدلة من القرآن ومن السنة وغير ذلك لا أدخل في تفصيلها قال شيخ الإسلام بن تيمية وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد يعني من الآدميين ولم يندفع إلا بالقتال قاتله طيب قال وإذا قرضته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه قال وإلقاؤها أهون من قتلها كذلك ما يتعرض له من الدواب يعني مثل الأسد أو الفهد أو النمر إن استطاع أن يعرض عنها ولا تؤذيه ولا تؤذي غيره فذلك أحسن وإلا فإن قاتلها وقتلها فلا شيء عليه قال رحمه الله تعالى وصيد حرم المدينة وشجره فحرم مكة لحديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور عير وثور مكانان يحدان المدينة وجاء في رواية أخرى وفي حديث آخر ما بين لابتيها وجاء هذا الحديث فيه عير وثور فبين أن اللابتين المقصودتين في الحديث الأول هما عير وثور وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودع لها وإن حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وهذان الحديثان كما ذكرنا في صحيح البخاري ومسلم قال إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده هذا مأخوذ من الحديث هو حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه يعني أخذ منه ذلك الذي كان يفعل فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليه فهذا هو الأصل في هذا الباب الذي ذكره هنا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هل المدينة مثل مكة في جميع الأحكام التي ذكرنا يعني مثلا أنه من يقتل صيدا في المدينة هل عليه جزاء مثل ما قتل من النعم كما هو في مكة الظاهر لا لأنه ليس هناك دليل على هذا الجزاء كذلك من قطع شجرا من حرم المدينة يأثم لا شك أنه يأثم. ولكن هل عليه جزاء؟ ليس عليه جزاء ولا قيمة في الظاهر. وهكذا يعني هذه فروق ضرورية بين حرم مكة وحرم المدينة. طيب قال ويحرم صيد وجن وشجره وش وج هذا واد في الطائف. ماذا ما قد تكلم عن مكة والمدينة؟ ذكر بعد ذلك وجا هو واد في الطائف وذلك لحديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن صيد وج وعضاهه العضاه يعني نوع من الشجر له شوك حرام محرم لله عز وجل وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ولكن فيه ضعف ويصلح في هذا الباب لأنه ليس هناك ما يخالفه وذهب إليه كثير من أهل العلم فهذا آخر ما إن شاء الله تعالى عن محظورة الأحرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لذلك تتكلم عن الحديث؟ لي لا، لي لا، لا آه كيف ليما عادة نفس الجانب <تصفيق> يقدم ما كانش وجه للجمع هنا لا هو مشي مسألة كراهه أو التحريم أو يعني ماذا يفعل ماذا عليه أن يفعل من لم يجد من لم يجد نعليني يفعل وش يلبس خفين وصافون الأمر كما هو عند حديث ابن عباس أو يلبس خفين وعليه يقطعهما في يقطعهما والحديث الثاني يعني يكتفي بلبس الخفين وليس عليه متي معليش انه يقطعو صافي ما لقاش كما في في الاحاديث الاخرى من لم يجد ازارا يلبس سراويل السراويل السراوي المحرمه لكن لم يجد ازارا يلبس سراويل فهذا نفس الشيء فين <تصفيق> هذا ذكرنا في موضعين يعني اين مي <تصفيق> لا تقول إذا يعني قلنا إذا لم نرجح أن حديث ابن عباس هو وهم من ابن عباس رضي الله عنه في هذه الحالة إذن نقول أنه فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أمره وهذا هل عاد دائما نقول هذا قارينا قارينا تفيد الاختصاص أو تفيد الكراه <تصفيق> <تصفيق> هذا كلام في الأصول إما قرينة صارفة للتحريم إلى الكراهة أو قرينة على الاختصاص <تصفيق> يعني ما أدرينا هذه مسألة <تصفيق> لا هناك من يقول بالاختصاص مباشرة يقول إذا ثبتت المخالفه يقول بالاختصاص ما أدرينا شو من راجح بالأصول في هذه المسألة لما هذا انتصر له كثير من أهلهم مثل الشوكان رحمه الله تعالى في, في كتبه الأصولية دائما يذكر هذا المسأل يقول إذا, إذا وقعت المخالفة بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما قوله وما أمر به وكذا فهذا دليل الاختصاص وهناك من يقول بغير ذلك والله ما أفره هل حديثات شوزة من المسأل وحديث أخرى سيدي إنها تطريب الله وحديث <تصفيق> واذا يعطي الله هنقول لك هنقول لك هنقول لك لك دوان خلق ما أدرى يعني هذه ما موججكي في المعرف لا لا بلاكس ليش هاي كل مكره مش هي ما يقولك السنة ولكن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلته أمة المؤمنين فدل على أنه على الأقل جائز يعني فعليه يقال أن إما أن هذا هو آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن مسألة الطيب الآخر هذا متقدم كان في عمرة الجعرانة فهو متقدم وإما أن يقال أنه خاص بخلقه وهذا ومذهب ابن حازم ومذهب ابن القير وأن يقال هذا ليس فيه دليل على أي شيء ولا يدل على شيء بأن هذا ليس في الطيب مطلقا ولكنه في الخلق بوجه خاص هذا مثل الورس مثل والزعفاران مثلا هذا خاص بالطيب خاص لا ما أدري يعني. فرش إيه لذي دي الخلوق لا لا, مش لا ما. رايحة رايحة يعني يعني يعني مشترك رايحة هم. رايحة. هم دي وأنا ما أدري الخلوق كيف هو <تصرف> لأن هذا المسائل كانت في ذلك الزمان ما أعرفه ونظل بما يلحق هو ليس متصم بالرأس ولكن هذا محمول هذا مثل المحمل والهودج مثل المحمل يحمل فيه مثلا ويغطيك فهو إذن أيضا ما أدري هكذا كدا هذه الحاله هذه ديال توب ما ادري انما مضلع بحالة بحال محمل فاذا فيها الخلاف المعروف ما تنتظرش من ان نرجح يعني في هذا الباب اللي هنا صافي ترجح من انما متسالك ايت ايوه بحال هكذا بحال الخيمه انت هذا باب بحال الشكل ديال بحال السياره فيعني أيوه عرفت كنا عرفت الظاهرة، <سؤال> وإن كان فيه الخلاف المعروف، ظاهر أنه ليس هناك دليل على حرمة تغطية التغطية بهذ النوع من المسائل هي الهودج المحمال وكذا، ليس هناك دليل، الأدلة اللي كينا هي في تغطية الرأس المسائل المتصلة بالرأس، هل إماما بحل خوذة بحل كذا، إن أما غيرها فليس أنا كده لذلك ذهب كثير من أهل في القديم وفي الحديث إلى عدم اعتبار هذا النساء الكلية مو. لا أشياء عليها في إطار الله بسم الله كان هناك من في <تصفيق> كتبت ومسانا في الآيون أدخل خطالع ومن برنغة وليأ في <تصفيق> الآيون أدخل خطالع أدخل خطالع شنو كيف تخيط خيط خيط هذا هو الاصل <تضح> <خيطا. ما خيطا. نظر> شي حاجه تلته لو حاليك تديرها هكذا من خيط اول <تضح> <تضح> <تضح> الناس يعفو الاحرام من المغاربه ما تعرفوا هاد المسائل الحركيه اللي تلبس ما فهمتش